ويقولوا نقاط فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يسب ما يبيتون ويقولوا نقاط فإذا برزوا من عندك بيت الغير الذي تكون والضعب يسروا ما ينزلتون عنهم وتوتل على الله فحارق عنهم وتوتل على, على الله وكفى بالله وكيلا وكفى بالله